وإذ قال إمرهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن وإذ قال إمرهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولكن يقما ان قلبي قال بلا ولكن يقما ان قلبي قال فخذ اربعه من طير فصوهم اليك ثم اجعل على كل جبل من جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا ونفق الأربعة من الصرف صوحن إليك ثم جال على كل جبل وَلَمْ أَمْنِ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ وَلَمْ أَمْنِ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ